وَلا قَدَ زًَاَّ السَّمَاء أَُّ يَ بِمَصَابِي حَوَجَ عَنَّهَا رجُمَِشَّياقُين وَعْتَدَ للَهُم عَذَابَ السَّعير وَلَِّذينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ عَذاَابُ جَهَنلََّمَا وَبِسَّد المَصير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 فكذبنا وقلنا ما نسى الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير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 أم أمنتم من في السماء أن يرسل حَاصِبًا حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صار فَاتَّى وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم من إن الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزككم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي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 فيَكُونَ مَتَهَذَاووعدُ إِ كُل تُمْ صَادِفِ قُلْإَِّ مَ الععِل وَ دَوْ اللهَّهِ وَإِن مَا أَلََ نَذير مُدينين فَلَمَّا رَأَْهُ زُنْفَةً أتُجُوه الذيينَ كَفَوا وَقين هذا الذي كُاتُ بِ تَدعون قُلْ الأرَعيتُم إن أَهْلَكَ لَو اللهَّ وَمَنَّْا ومن عأَ رَحمَ نَا سَبَي يجيركَافِرينَ مِنْ ذاابٍ أَلِي قُلْ هُوَ ٱللَّهُ رَحْمَٰنٌ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن